كان في عام 1377 جرى العمل في توسعه الشوارع ميناء فأزيلت تلك العقبة فأزيلت تلك العقبة بفتوى من مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد إبراهيم وأقر على إزالة العقبة فبقيت الجمرة كذلك على هيئة ماذا؟ نصف دائرة ثم لما جاءت التوسعة الأخيرة للجمار وسعت من جميع الجهاد وستعت من جميع الجهاد وفي عام 1300 وقبل ذلك في عام 1393 عمل دور ثاني لماذا لرمي الجمار معرفة هذا التاريخ يفيد يفيد في الحكم. عن جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، إذا المراد بها ماذا جمرة العقبة في يوم النحر ضحا ماذا هو وقت الضحى وقلنا وقت الضحى من بعد ماذا من بعد ارتفاع الشمس رمح إلى ماذا؟ إلى قبيل الزوال سمى كله وقته وقت ضحاوأما بعد يعني وأما الجمار في اليوم الآخر أو الأيام الأخرى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد زالت الشمس هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل مقتضاه ماذا؟ في باب التعبدات الفعل مقتضاه استحباب الفعل مقتضاه أكثر مقتضاء الاستحباب ثم ذكر الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه البخاري في باب رمي الجمار ثم ذكر إذن هنا عين ماذا عين وقت الرمي وأنه ضحى يوم ماذا النحر وأن الأيام الأخرى في التي ترمى الجمرات ترمى بعد الزوال ثم ذكر حديث جابل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة الأقبة وهو راكب صلى الله عليه وسلم ويقول لتأخذوا عني مناسككم باللام وفي لفظ خذوا عني مناسككم فاني لا أدري أي لا أعلم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه فيه إشارة إلى توديعهم واعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه أحمده ومسلم والنسائي يقول نو في كلام جميل في معنى لتأخذوا عني مناسككم يقول تقديره يقول تقدير هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والحيات وهي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني وقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس وهذا الحديث يقول النووي أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلوا ما رأيتموني أصلي ثم ذكر حديث ابن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى هذا فعل ابن مسعود فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع سبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم متفق عليه والحديث باب رمي الجمال بسبع حصيات وفي لفظ هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وفي لفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع ابن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها جعلها ماذا عرضا جيد فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها يعني من جهة العقبة قال هذا فهذا والله الذي لا إله إل غيره هذا مقام الذي رماها منه الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم إذن فهنا بيان صفة صفة الرمي صفة الرمي وأنها ترمى سبع حصيات وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصات وقال اللهم جعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال رضي الله عنه ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البغارة والحديث في أحمد صحيح فيه إضافة ماذا من بطن الوادي وفيه إضافة يكبر مع كل حصات وفيه كذلك دعاء اللهم جعله حجا مبرورا وذنبا مغفور هذا من دعاء من؟ من دعاء ابن مسعود وليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هكذا كان يقوم قال بعضهم فيها إشارة إلى أن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خص سورة البقرة هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لماذا ذكرها وجعلها يعني ذكر البقرة وخصها بذاتها؟ ها؟ لا قال النووي لأن أكثر مناسك الحج ذكرت في سورة البقرة. في قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله وفي قوله عز وجل الحج أشهر معلومات وفي قوله عز وجل يسألونك عن الله اللقل هي مواقيت الحج طيب ثم ذكر حديث ابن عباس قال قد دمنا رسول الله سلام أغيرمة بني عبد المطلب على حمرات حمرات جم حمار حمرات جم حمار وقيلها هو الحمار الصغير من جمع على يلطح بالحاء يلطح واللطح هو الضرب بالكف الضرب ليس الشديد ليس الشديد ويقال يلطخ ويقول أبيني لا ترمو أو أبنية لا ترمو حتى تطلع الشمس رواه الخمسة هذا الحديث ظاهره في رواية قدم ضعفة أهله وقال لا ترمو الجمرة حتى تطلع الشمس استدل به من استدل به من قال إن وقت رمي جمرة العقبة إنما يكون بعد طلوع الشمس حتى لمن حتى للضعف لأنه قال ماذا لمن لغيلمة بني عبد المطيب لا ترمو وعن عائشه رضي الله عنها طبعا هذا الحديث خرجه كما قال الإمام الخمسة خرجه الخمسة وعل الحديث بأن في اسناده انقطاعا وعل الحديث بأن في إسناده انقطاعا وأن الحسن العرني وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع ابن عباس سيتكرر معنا الحسن العرني هذا أكثر من حديث سيتكرر معنا في حديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء سيأتي هل سمع الحسن العرني من ابن عباس أو لا الصحيح أنه لم يسمع لكن الحديث له شاهد جيد طبع الحسن العرني ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد وابن معين لكن الحديث له شاهد أو شواهد يتقوى بها ولذلك قال الألباني حديث صحيح جيد وقبله صحح الترمذي وابن حبان وابن الملقن والحديث صحيح يعني وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحري بأم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر هذا كأنه بيان ماذا جواز الرمي للنساء قبل الفجر فرمت الجمرة يعني رمت أم سلمة، ثم مضت فافاض طافت طواف الإفاضة وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها رواه أبو داود، وهذا الحديث اخرجه كما قال أبو داود، وخرجه الدارقني والحاكم والبيهقي وضعفه أحمد وعله بعضهم بالاضطراب وضعفه ابن القيم والألباني وهو ضعيف وهو ضعيف. لكن جاء في الحديث الآخر الذي اخرجه النسائي بسند صحيح عن عطاء ابي رباح قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع ليلة المزدلفة فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها في منزلها فكأنها رمت قبل ماذا؟ قبل الفجر وكان عطاء يفعله حتى مات يعني لما كبر عطاء كان يفعله أنه يرمي قبل الفجر يرمي قبل قبل الفجر ولعل هذا يفسر الرواية الأخرى رواية عبد الله مع اسماء مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدرفة ليلة جمع عند المزدرفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قال فارتحلوا فرتحلنا من أين أتت أسماء رضي الله أنا بنت ابيكر بمساله بمسألة هل غاب القمر وتوقيت النفرة من المزدرفة للضعفه بالقمر قيل إنه لعلها تلقتها من النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا وقيل لعلها قدرت ان اذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن ماذا للضعن كان ماذا كان عند غياب القمر طبعا هذا الحديث بعد وفات من بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فلعلها علمت ببعث النبي صلى الله عليه وسلم لسودته وام سلمى وللضعفه والضعن من النساء والضعن من النساء لعلها علمت به ماذا انه صادف ذاك الوقت ماذا غياب القمر، فظنت أن التوقيف مرتبط بماذا؟ بأن هذا الاذن انما يكون مع غياب القمر. إلا أن الفقهاء عبروا به بماذا؟ بمضي ماذا نصف الليل؟ بمضي نصف نصف الليل ومنهم من جعله مربوط بغياب القمر. قال: ومضينا حتى رمت الجمرة، جمرة العقبة، ثم رجعت فصليت الصبح في منزلها. دليل أن النفر من المنزل فكانت قبل الفجر ماذا بزمن؟ لان خروجها من المزدلفه ثم اتيانها جمرة العقبه ثم رجوعها عند مسجد ماذا عند مسجد الخيف يحتاج الى وقت فكانه كان كل ذلك قبل ماذا قبل الزمن يعني ليس باليسير ليس باليسير فقلت لها ثم رجعت فصلت الصبح في منزله فقلت لها يا هنتا هي كناية عن الشيء الذي ماذا الذي لا يذكر اسمه فمعناها يا هذه يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا أو أرانا إلا قد غس اللسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ أذن للضعني من النساء يعني فما ما عينت فدل على أن فهمها لغياب القمر ماذا مربوط بماذا بما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه قد رواه البخاري مختصرا بأقل من هذا في باب من قدم قدم ضعفه اهله بالليل فيقفون بالمزدلف ويدعون ويدعون ويقدمون إذا غاب القمر الضعن يطلق على ماذا على المراه على الحوتج ثم ماذا ثم اطلق اطلاقا عاما على على المراه ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون الضعينة ماذا تصل ماذا تحج البيت دون ماذا ما تخاف إلا ماذا إلا الله أذبه على غنمها نعم ثم ذكر الحديث الآخر أن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أهله إلى إلى من يوم النحر بعث به مع أهله إلى من يوم النحر فرمى الجمرة مع الفجر رواه أحمد ولفظ النسائي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعف أهله فصلينا الصبح بمنا ورمينا الجمرة لاحظوا أن الرمي كان بعد بعد الفجر والحديث سناده سناده ضعيف سناد أحمد ضعيف لضعف شعبة ابن دينار الهاشمي والحديث كما ذكرنا ضعيف مسائل الباب أولا حديث جابر الأول دليل على مسائل أولها رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب مجمع عليه واجب مجمع عليه يجبر عند الفقهاء يجبر تركه بدم، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، وهو أحد الأمور الثلاثة التي تحلل بها من، التي تحلل بها الحاج، كما سياتي بيانت في التحلل الأصغر والتحلل الأكبر تحلل النساء، بل حكى بعض الإجماع العلماء لجماعة على انها ماذا؟ على أنها واجب يجبر بدم، وذهب بعض العلماء إلى أنها ركن. وهو قول لبعض المالكية كعبد الملك بن الماجشون يقول أن رمي جمرة العقبة ركن لا يقع ماذا لا يصح الحج إلا به وهذا قول كما ذكرت لكم عند بعض المالكية ويقابله قول عند المالكية آخر أنها سنة وأنها إنما تشرع حفظا للتكبير فإن تركه وكبر أجزعه وهذا قول ضعيف جدا هذا القول قول ضعيف جدا والصواب أن رمي جمرة العقبة واجب من واجبات الحج بل من آكد واجبات الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم ولأنه لم يرخص فيها حتى للنساء جيد ولم يرخص فيها حتى للعجزة مسلم يذكر عنه ترخيص في ماذا في أي شيء لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ترخيص ل في رمي جمرة العقبة لحد لم يرخص إنما رخص في ماذا في رمي الجمار في الأيام الاخرى. هنا شيء مهم في الحج حتى تضبط مسائل الحج لا بد أن تضبط أفعال النبي ومفاد الفعل وأن الأصل في الفعل يقتضي سنية. الاستحباب ولا يمكن أن نقول برقنية أمر في الحج أو وجوبه إلا بدليل يدل ماذا بصيغة الأمر. الأمر جيد الترخيص يفيد فيما يقابله وهو العزيمة وهو ماذا الوجوب إذا استطاع طالب العلم أن يضبط هذه المسائل استطاع أن يعرف ما الواجب في الحج وما الركن فيه وما, وما السنة وإلا فأصل أفعال النبي في الحج الأصل فيها ماذا الأصل فيها الاستحباب والقربة جيد لكن إذا جاء الأمر دل على ماذا على الركنية كما في عرفة وكما في الطواف ماذا الافاضه واضح الحج عرفة وقال الله عز وجل يطوفوا بالبيت العتيق والسعي كذلك كما في حديث عائشة قال وسلم يسعى وهكذا تحتاج هذه قد نذكرها في ختام باب الحج التفصيل أكثر منها طيب المسألة الثانية في حديث جابر دل حديث جابر على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى. ودل حديث ابن عباس على أنها لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس لما قال النبي لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس ودل حديث عائشة وأسماء أنها ترمى قبل ماذا؟ قبل الفجر, قبل الفجر ولذا اختلف العلماء في أول وقت الرمي ما هو أول وقت الرمي جمرة العقبة وهذه همنا كثيرا فذهبت فذهب أسماء بنت أبي بكر وعكرمة وخالد وطاوس والشعبي وعطاء وهو مذهب أحمد والشافعي إلى أن أول الوقت هو بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل من ليله المزدرفة واستدلالا بحديث ماذا عائشة وحديث عبد الله مولى أسماء وهذا ظاهر أنها تبدأ بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر وذهب جماعة إلى أن أول وقت رميها بعد طلوع الفجر واستدلوا بحديث أحمد انهم صلوا ثم رموا في رواية النسائي والمستحب يرون أنه يكون بعد الفجر والمستحب بعد طلوع, بعد طلوع الشمس وما بعد الزوال يرونه وقت ماذا؟ وقت جواز بلا إساءة فإن رماها قبل الفجر عند هؤلاء أعاد لأنه ليس وقتا للرمي وبهذا قال مالك وأبو حنيفة واستدلوا بما رواه الطحاوي أن النبي صلى الله بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه والثقلت وثقلت صبيحة جمع أن يفيضوا من أول الفجر بسواد ولا يرموها إلا مصبحين ولا يرموها إلا مصبحين وفي رواية لا ترمو حتى تصبحوا وفي هذا الأثر فيه ضعف وذهب بعض العلماء منهم النخعي ومجاهد وابو ثور إلى أن أول وقت, ده وقت الرمي يبتدي من بعد طلوع الشمس فلا يجوز رميها عندهم إلا بعد طلوع الشمس واستدلوا بحديث ابن عباس فإن هؤلاء كانوا غيلمة وكانوا مع الضعاني ومع ذلك ماذا أمرهم النبي؟ ماذا أن يرموا بعد طلوع الشمس بل أكد عليهم فقال لا ترموا ماذا وهو يلطح ماذا على أفخاذهم لينبههم واختار بعض العلماء المحققين من أهل العلم أن أول وقته للضعفة ماذا من طلوع الفجر ولغيرهم بعد طلوع الشمس وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ولعل الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أن من دفع من مزدلف مزدلفة من بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر من من الضعفة والنساء والصبيان ومن في حكمهم أنهم لهم أن يرموا قبل الصبح قبل طلوع ماذا قبل طلوع الفجر لفعل من لفعل أمي سلمة وفعل أسماء رضي الله عنها وأن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كيف نجيب على حديث ابن عباس لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس نقول هذا مبني على الاستحباب فكأن النبي استحب جمعا بين الروايات جيد أول الرواية سلمة في الصحيح وهي أقوى دليلا ومن علماء من يضعف حديث ابن عباس فإذا ضعف ابن عباس لا إشكال لكن لو قلنا بتحسينه كما قال جماعة من العلماء جيد. فإن نقول جمعا بين الدليل ودفعا للتعارض نقول يحمل على الاستحباب يحمل على الاستحباب حديث عباس محمول على استحبابه قدام بالنبي صلى الله عليه وسلم ان أخرها إلى الليل جمرة العقبة ولم يرميها مثلا إلا الليل قال بعض العلماء لا يرميها في الليل وإنما يرميها من الغد بعد الزوال إنما يرميها من الغد بعد الزوال والصحيح كما سيأتي أن آخر وقت الرمي ماذا إلى طلوع الفجر إلى طلوع أن رمي جمرة العقبة يصح أن يكون إلى آخر وقت ماذا طلوع الفجر قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من رماها يوما نحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها الخلاف في أي وقت؟ الخلاف فيما بعد الغروب إلى الفجر هل هو وقت لرمي جمرة العقبة أو لا بعضهم يقول ليس وقتا للرمي وأن وقتها ينتهي رميت بعدما أمسيت قالوا المراد بالمساء هنا ما بعد الزوال إلى الغروب ولكن الصحيح بعدما أمسيت ماذا قد يحمل على المساء ولكن الصحيح الذي ذهب إليه يعني بعض أهل العلم أنه يجوز رميه حتى بعد غروب حتى بعد غروب الشمس ولذلك مذهب الشافعي وهو اختيار ابن المنذر أنه يجوز رمي جمرة العقبة ليلاً أنه يجوز رميها ليلاً نعم طيب أي لا يبدأ بها ثم يأتي للجمرات الأخرى طيب ما مستندهم في هذا قالوا لأنه انتهى وقتها وثم بدأ وقت الرمي الآخر ووقت الرمي الآخر يبدأ بعد الزوال نعم طيب حديث جابر نعم حديث جابر الآخر وعن جابر رايت النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة على راحلته يوم النحر فيه دليل على جواز الركوب حال رمي الجمار قال النووي فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقه يعني مالكا أنه يستحب لمن وصل منا راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ومن وصلها راكبا يستحب له أن يرميها راكبا إن قدر ولو رماها ماشيا جاز وأما من وصلها ماشيا فالمستحب أن يرميها ماشيا أن يرميها ماشيا ولو ركب جاز له ذلك هذا في يوم النحر وقال أحمد وإسحاق يستحب أن يرمي يوم النحر ماشيا وإنما رمها نبي سلم راكبا ماذا لأجل أن يراه الناس ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم قال ابن قدامة نوي قال وأجمع على أن الرمي يجزئه على أي حال ماشيا أو راكبا إذا وقع في المرمى رمها إذا فكان رميه في في المرمى قال يرمي الجمرة على راحلة يوم النحر ويقول لتاخذوا عني مناسككم في رواية جميلة عن قدام بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبه يوم النحر على ناقة الله صهبا لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك يعني ما كان؟ يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم الطريق وقال إليك إليك هذه كانت لغة الملوك والخلفاء وغيرهم كانوا إذا أرادوا أن الطريق لأحد يقولون إليك إليك يعني يبتعد عن ماذا عن الطريق والحديث رواه ويسناده وإسناده صحيح حديث المسعود برواياته دل على صفية صفة رمي جمرة العقبة الكبرى وأنها تكون بسبع حصيات وكونها بسبع حصيات هذا مما أجمع عليه أهل العلم وقد روي عن ابن عمر أنه قال ما أبالي رميت الجمرة بست أو سبع وأنكر ابن عباس ذلك عليه الإجماع على استحباب الرمي بالسبع لكن لو رمى بأقل منها فقد وقع الخلاف قيل من رمى بست فلا شيء عليه لأن الست والسبع قريبة من بعضه وفي حمل عليه حديث ابن عمر وهو مروي عن ابن عمر ومجاهد وقال الطاوس والشافعية والحنابل إن ترك حصاة تصدق بشيء مدا يعني مد من شيء وفي ترك حصاتين مدين وفي ثلاثة دم فلو ترك حصات حصاتين لا ليس عليه الدم منما عليه التصدق بشيء جيد لكن لا شك أنه انترك حتى لو ترك الحصات عمدا فإنه يلزم أن يعيد الرمي أو يكون ماذا أو أن يقال عليه ماذا الدم أو يقال عليه الدم مالك رحمه الله والأوزاعي يقول من رمى بسبع سب حصيات فعليه التدارك يعني يعيد يعيد الرمي وإن لم يتدارك جبره بدم ما صفة الرمي جمرة العقبة صفة رمي جمرة العقبة أن يجعل كما في حديث ابن مسعود أن يجعل البيت ومكة أن يساره ويجعل ميناء أن يميني هذا المسنون إجماع قال ابن حجر وأجمع على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل لكن الأجمع على أن الأفضل أن يرميها كما ذكرنا يعني الآن لو أردنا نصوره يأتي للجمرة فيجعل العزيزية في ظهره جيد ويستقبل ما يسمى الآن مجر الكبش يستقبل مجر الكبش وتكون الجمرتين الأخرى الوسطى والصغيرة تكون عن يمينه وتكون حدود ماذا حدود من الأخيرة ومكة عن يساره نعم هذا صفه الرمي المسنون صفحة الرمي المسنون يسن له أن يكبر مع كل حصات يكبر يقول الله أكبر قولنا أنه يكبر مع حصات استدل به بعض العلماء على مسألة ذكرناها انقطاع التلبية احسن قالوا قوله يكبر مع كل لحصات هو دليل على أن التلبية تنقطع مع أول لحصات قد قلنا في رواية حتى رمى جمرة العقبة هل يدخل ما بعد حتى في حتى دي ما قبلها أو لا يدخل تذكرون من علماء من قال يعني مع أول لحصات من, من قال مع انتهاء الرمي قوله يكبر مع كل لحصات قالوا أنه دليل على أنه ينقطع التلبية مع أول لحصات لأنه قد انشغل بما هو عن التكبير الذي هو ماذا التكبير واجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه لو دون ان يكبر فلا شيء عليه مسائل في التلبية مهمة في الرمي مهمة سندكر يمكن 8 أو مسائل او مسائل ذهب الجمهور إلى أولها ذهب الجمهور إلى أنه يلبي حتى يرمي الجمرة على اختلاف بينهم فاستحب أحمد قطعها في رواية عند أول حصات وكذلك هو مذهب الشافعي، واستحب غيرهم وهو رواية عند أحمد هي الاصح مع نهاية رمي الحصان ورجح الجمهور قولهم بأنه تنقطع مع أول حصات بأنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصات ولا يلبي وكان كان يلبي لقالوا يلبي مع كل حصات كما قال يكبر مع كل حصات فلو رمى طيب ولأنه قالوا من دل الله لأنه تحلل بالرمي جيد والتحلل بالرمي يناسب أن يكون معه ماذا التكبير لا يكون معه التلبية كما أنه إذا صادف البيت فإنه تنقطع ماذا تلبيته لا إذا اتهم طواف واضح المسألة القياس يعني هذا القياس لطيف يقولون رحمه الله يقول تنقطع التلبية مع أول التلبية مع أول الرمي قياسا على ماذا على الطواف قالوا لأنه يحصل التحلل بالرمي في الحج يحصل به التحلل جيد، طيب بماذا يحصل انقطاع التلبية في في العمره؟ هل ببدء الطواف أم مع نهاية الطواف؟ مع نهاية ما مع بدء الطواف؟ بل إذا رأى البيت في رواية جيد، فقاسوها عليها. طيب مسألة أخرى لأن نذكرها بسرعة. من أين يأخذ جمار العقبة؟ حصل عقبة؟ اليوم الأول استحب الحنابل والشافعي أن يأخذ الحصى من المزدلفة أو من طريقه لئلا ينشغل عند قدومه بشيء قبل الرمي فإن في الحديث قال القطلية الحصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يلقتل الحصى لكن لم يعين بل وذهب أكثرهم إلى أنه لقطها من المزدلفة لأنه إذا وصل إلى منا يبغى لا يشتغل بشيء فالصواب أنه النقل إن ماذا إن لقطها من أي مكان أجزاه وقد يكون أفضل أن يلتقطها. من المزدلفة بعد ماذا؟ بعد أن يقف ويدعو بعد الفجر بعد أن يسفر جدا. قال العلماء يستحب أن يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطه. أن يرفع لأن الرمي هو ماذا؟ أصل الرمي هو فيه ماذا؟ رفع لليد رفع لليد. وقالوا ويسن مسألة الرابع يسن أن يكون الرمي بيده اليمنى. فلو رمى باليسرى أجزأه لحصول الرمي استحب الحنابلة أن يغسل الحصى في احدى الروايات واستدلوا بأنه روي عن عمر ذلك كان طاوس يفعله وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب غسل الحصى وهو مذهب الجماهير وكثير من أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما لقت له الحصى وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن وإنما قال رمو بمثل هذه ولذلك فعل بعض العام الغسل مبني على على فقه هي رواية عن أحمد السادس وهي رواية كما ذكرنا عن مجاهد رضي الله عنه وعن طاووس وعن عمر المسألة السادسة قالوا لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحجر في المرمى فإن وقع دونه لم يجزئه وكذا إن وضعها بيده في المرمى لو جاء وقال بيده هكذا بدون أن يرمي قالوا لا يجزئه لأن المقصود الرمي لم يجزئه في قول أكثر الفقهاء من اللطيف أن الحلماء لما جاءوا عند الرمي ذكروا فلو أصابت حصاته حصات فخرجت الحصات طيب ولو رمى حصاتا فعرضت لحصاه قد ارتدت من ماذا من الجمره فهل تقع تفصل تفاصيل دقيقة في في مسائل الرمي ذكرها الفقهاء من قدامه في المغني والنووي في المجموع المساله اكملها السابعه ان رمى حصاتا طيب ان طرحها طرح جاء قال هل تجزئ لا تجزئ لانه ليس ليس رمياً ليس رمياً استعانى بآلة في الرمي أجزأه ذلك صحيح أنه يجزيه وإن كان خلاف خلاف السنة بل ذكر الفقهاء أن ماذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا بحص الخذف قالوا الخذف له طريقة في الرمي وهو نجعلها يجعل هكذا جيد فقالوا تكون لا النبي ما أراد إلا حصر الخذف لم يرد طريقة الرمي بالخذف نعم إن رمى حصاه فشكت هل وقعت في المرمى أم لا جيد إن رمى حصاه فشكت هل وقعت في المرمى ماذا يفعل كأنها لم تقع ويرمي واحدة أخرى لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته إن رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزئه جيد إلا عن حصاه واحدة نص عليه أحمد وهو قول الجماهير وإن خالف فيه من خالف العاشر يسن أن يرمي بمثل حصى الخدف وقدره قدر حبة الباقي الله وقيل قدر النواة أو أقل من نواة التمر وقيل دون نمولة الإصبع هذه النمولة الاصبع طولا وعرضا دون أقل وهذا مذهب الشافعي رحمه الله والأصل أنه لا يشدد في ذلك لكن يكون قريبا من هذا الشيء رموا بمثل حصى الخدف الحادي عشر يجوز الرمي بكل أنواع الحصى والحجر أي حجر حصى يجوز الرمي به إن رمى مسألة عشر إن رمى بحجر رمي به أخذ من الحوض أو المرمى أو وجد ساقط عنده لم يجزئه وقال الشافع يجزئه لأنه حصى فيدخل في العموم وهو الصحيح المساله الأخيرة قال النووي الموالاه بين الحصيات ليس بشرط لكنه مستحب وقيل يشترط اذا فرق طويلا اذا فرق يعني احيانا يرمي حصاته مع شده الزحام قد يرجع ثم يدخل مره اخرى فنقول لا اشكال لا باس في ذلك لكن فرق طويلا الاولى ان يعيد أن يعيد الرمي طيب هذه مسائل مسائل الباب الباب الذي يلينا نعم في سؤال نعم لو أحسنت مسألة جيدة لو رمى الحصات في الحوض وكان الحوض ممتلئا هذا كان موجود قبل تعديل في الجمرات كان يمتلئ صحيح كان بل كنا نرمي حين على الحصة كنا نرمي على الحصة هذا قبل سنوات يعني نقول لا بس لأن المقصود هو سقوطها في ماذا في محل الحوض ظنيا نعم الباب الذي يلي باقي شيء نعم. ستأتي مسائل رمي الجمرات الأخرى في رمي ماذا يوم الحادي عشر والثاني عشر ستأتي الدرس القادم نعم. لا بس يجهزون لهم حصة لا بس لو فعلوا ذلك لا بس لكن أولى أن يلتقطه الحاج بنفسه وإن أمر غيره ان يلتقطه فلا بس فإن النبي قال لأصحابه ماذا القطري الحصة نعم شيء دفع ما قرأت فيها ألا عن نفسه تجد الصواب أن يقال سؤال جيد لو أخذ حصاتين بنية أن يرمي عنه وعن من وكله فنقول إنما تنسئ عن نفسه نقص عليه مسألة طواف ها إذا رمها سبع دفعة واحدة فهي زايدة على نقص على. نقص على الطواف لو طاف ما يجزل له لو عن طواف نفسه وكذلك، ها؟ مثلي أنه قاس كذلك على من نوى أن يحج عن غيره قلنا تنصرف إلى نفسي. طيب الباب الذي يلينا؟ أي الصحيح أنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره. أي وسيأتي صفة الرمي عن النائب. هل يرميها حجرة ثم يرمي النائب حجرة أو بعد أن ينتهي من رميه كله يرمي سيأتينا في الدرس القادم وستأتي صفة الرمي في الأيام الأخرى لأنها صعبة شوي هل يرمي الصغرى ثم الصغرى عن نفسه عن وكيله ثم يرمي المسطأ أم يلزمه أن يرمي الثلاث ثم يرجع مرة ثانية سيأتينا في التفصيل في الدرس القادم إن شاء الله نعم قال رحمه الله باب النحر والحق العفو بعد أن يرمي السن أنه ماذا السن أن ينحر هديه لمن كان معه هدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرات العقبة ثم نحر هديه كما في حديث علي وفي حديث جابر رضي الله عنه الصحيح المشهور ثم بعد أن نحر ماذا حلق ولذلك أتى المؤلف بماذا بالكلام عن ماذا الكلام عن الحلق نعم قال رحمه الله باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما سيأتي المؤلف بالباب الهدي كاملا لوحده سيأتي به نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين, رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدا فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحلل قلنا ما لك أنت لم تحل قال إني قلت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد وهو دليل على وجوب الحلق وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير رواه أبو داود والدارقطني قطني وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب فقال ابن عباس أما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا رواه أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه وللنساء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما عقد المؤلف هذا الباب ليبين الترتيب المشروع الحاج وأنه يسن أول ما يأتي منه أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه لمن كان معه هدي من القارن والمتمتع ثم يحلق أو يقصر ثم يتطيب ثم يأتي البيت فيطوف في طواف الزيارة أو الإفاضة أنا أن رسول الله عبر بباب النحر ويصح ماذا الذبح؟ لأنه قد ينح ينحر, ينحر معه قد يذبح في ما ينحر ويذبح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مينا أتى مينا فأتى الجمرة جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بميناء ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس رواه أحمد والمسلم ابو داود الحديث في مسلم حديث مشهور وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال ويا رسول الله وللمقصرين قال اللهم للمحلقين قال ويا رسول المقصرين حديث متفق عليه خرجه البخاري باب الحلق والتقصير عند الإحلال قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين اربعه والمقصرين مرة فكان لهم ماذا الربع وقيل انه دعا ثلاثه وللمقصرين مرة فكان لهم وجاءت الرواية بهذا وهذا دل حديث اولا حلق والتقصير الحلق والتقصير نسكم في الحج والعمرة نسك في ظاهر مذهب أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه من الأنساك وسياتي حكمه وعن أحمد رواية أنه ليس بنسك ليس مقصودا لذاته في الحج وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام فلو تركه لا شيء عليه على هذه الرواية وهذا مذهب كذلك قول للشافعي ولا شك أن الرواية الأولى أصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أي الحلق والتقصير أو التقصير وماذا أمر به أصحابه وقال لا أحل حتى ماذا حتى أنحر هدي ثم ماذا ثم قال وأحلق رأسي صلى الله عليه وسلم فإن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على وجوبه وأمره صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر المتقدم أحلوا من إحرامكم بطوافكم بالبيت وبين الصفا والمرأة وقصروا فأمرهم بالحلق وأمرهم بالتقصير صلى الله عليه وسلم ومره يقتضي الوجوب ولأن الله وصفهم في قوله سبحانه ماذا سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولو لم يكن من المناسك يكن من المناسك لما وصفهم به والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع بل ذهب بعض الشافعية إلى أن الحلق ركن, إلى أن الحلق ركن لكن الصواب أنه واجب يجبر تركه بدم حديث أنس قال النووي في هذا الحديث فوائد كثيرة منها بيان السنة في أعمالي الحج يوم النحر بعد الدفع من المزدلفه وهي أربعة رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدى أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم دخوله إلى مكة فيطوف طواف الإفاظة ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم الثاني من الفوائد كما ذكر النووي السنة في هذه الأعمال أن تكون مرتبة السنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخرا أو أخر مقدما جاز للأحاديث الصحيحة الثالث يستحب إذا قدم منا ألا يعرج على شيء قبل الرمي بل يأتي الجمرة راكبا كما هو فيرميها ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى الرابع استحباب نحر الهدي وأن يكون بمنا ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم لكن لا بد أن يكون في الحرم هديا بارغ الكعبة الخامس أجمع العلماء على أن الحلقه أفضل من التقصير إجمع وأنه إن لم يحلق قصر والحلق أفضل في حق من؟ في حق الرجل طبعا ولذا دع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ للمحلقين سادسا الأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميع رأسه إن أراد التقصير وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن حلق كل الرأس أو تقصيره مستحب وقيل بل يجب حلق جميع الرأس لأن الله يقول محلقين روسكم أي الرأس كله وهذا عام في جميعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بحلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الأمر به فيجب الرجوع إليه يستحب في الحلق والتقصير أن يبدأ بالجانب الأيمن فإنه سلم ماذا أشار إلى جانبه الأيمن؟ من رأس محلوق وهو مذهب الجماهير خلافا للحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يبدأ بالشق ليس بناء على قاعدتهم أنه من الأذى والأذى يكون فيه ماذا يبدأ فيه باليسار نعم جواز التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتسام شعره صلى الله عليه وسلم ومواساة الإمام والكبير لأصحابه فإنه وسلم واسهم بتوزيع ذلك بينهم مسائف الحلق سريعة غير أقل ما يجوز في الحلق يعني ما أقل ما يجزي في الحلق والتقصير عند أحمد ومالك أنه يجب أكثر الشعر شعر الرأس يجب أكثره وأن الرأس وقال أبو يوسف نصف الرأس وقال أبو حنيفة ربع الرأس وقال الشافي يجزيه ثلاث شعرات ولا شك أن السوابني يقال أكثر جميع الرأس هو يقوم مقام الحلق والتقصير القص والنتف والإحراق وغيره يعني بالمثال الجديد الأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه وليس ذلك بواجب الرابع يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر واضح؟ يجوز لكن هل يتحلل ننظر للتحلل في مسألة التحلل وأوجب عليه أحمد وابو حنيفة في رواية الدم إذا اخره إلى آخر أيام التشريق يستحب لمن حلق أو قصر كما ذكر الحنابلة تقديم وظفاره والأخذ من شاربه معه لأنه منزالت ماذا ما ينبغي زالته نعم طيب ثم ذكر حديث اللهم اغفر لي المحلقين وقيل إن هذا الدعاء قيل في حجة الوداع، وقيل إنه قيل في في ماذا في عمرة حديبية واضح ورجح القاضي عياض أنه قيل في الموطنين في هذا وهذا وهذا, وهذا اختيار ابن دقيق العيد وابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموطنين في هذا الدعاء ولعله يحمل عليه لما قال أربعا أنه في موطن وثلاث أنه في موطن وفي فضيله الحلق على التقصير لانه أبلغ في العبادة ودل على صدق النية في التذلل لله تعالى ولان المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة جيد والحاج مامور بترك الزينه بل وردت زياده بل مامور بترك الزينه بل هو مامور بان يكون ماذا اشعث اشعث اغبر وردت زياده عند ابن ماجه غير مشهورة أنه سئل صلى الله عليه وسلم لماذا دعيت المحلقين ثلاثا فقال إنهم لم يشكوا أي لم يشكوا في الأجر والثواب أنهم استيقلوا الأجر والثواب ولذلك ماذا ولذلك حلقوا وهذه الزيادة حسنها للباني رحمه الله وقيل الحكمة من الحلق قالوا لأنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي الجلال والإكرام سبحانه، وقيل أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية ولعل هذا معنى قوله لم لم يشك ولأن المقصود من الإحرام التجرد مطلقا ومن التجرد حلق جميع الرأس ليكمل به هذا المقصود هذه من اجتهادات من اجتهادات العلماء ولذلك ينبغي الإنسان في الحج وفي العمرة الا يفرط في هذا الدعاء العظيم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر نساءه أن قلنا ما لك أنت لم تحلق اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد فعلق حكم التحلل بماذا بالحلق فدل على أن الحلقه نسكن وأنه واجب كما قال الإمام ثم انتقل رحمه الله للمسألة الأخرى عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود والدار قطني ورواه أبو داود وسكت عليه أبو داود وحسنه ابن حجر ونقل عن ابن أبي حاتم تقويته وأن الحديث صحيح نعم قال ليس على النساء الحلق دل حديث ابن عباس على أن المشروع للمراه التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ذلك وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة تشبه وقد جاء النهي عن حلق المرأة رأسها كما في حديث آلي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها رواه الترمذي والنساء وذهب الجمهور إلى أنها تقصر من كل قرن ان كانت قرائد شعرها تأخذ أنملة قدر أنملة قال أبو داود سمعت أحمد سؤال عن المرأة تقصر من كل رأسها قال تعم تجمع شعرها إلى جميع مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدرا نعم طيب الآن مع اختلاف الناس في شعر النساء نقول ماذا تحاول قدر استطاعتها أن تجمع ماذا ما يمكن اجتماعه فتقص من الشيء منه الشيء ليس سواء من الناصي أو من أو من الوراء فانه يجب أن تأخذ منه ولو قدرا يسيرا هذا النفي ليس على النساء حلق هو بمعنى طيب. نحي فديعت النفي بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي. جيد. وخاصة أنه علل هنا إنما وهذا من باب الحصر. وهذا يقوي يقوي سنة الحلق. فإنما قال إنما على النساء التقصير. الحصر. قول النبي إنما على النساء التقصير حصر. يدل على عدم جواز الحلق. نعم. وهذا من أقوى صيغ التوكيد. أولاً لا نفى ليس على النساء حلق. ثم جاء وأكدها مرة أخرى فقال إنما على النساء التقصير والعلماء هذا من أقوى المؤكدات أن ينفي ثم بعد النفي يأتي بالحصر جيد تذكرون مثال آخر لا إله إلا الله ها لا إله إلا الله إن الشهادة هي. جيد الشهادة لا إله إلا الله جيد فيها اثبات المنفي مثال من السنة قرآن في شيء. قد يقال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملكه نفس حال نفسه حالة نفسه حالة الغضب طيب بحاول السرع شوي عشان نكسب الوقت عن ابن عباس قال قال رسول الله إذا رميتم الجمرة جمرة العقل فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. لاحظوا إذا رميتم استثناء الشرط إذا رميتم فقد الجواب فقد حل لكم كل شيء لاحظوا عموم. إلا النساء والاستثناء معيار العموم جيد فيدل على أنه يباح كل شيء إلا النساء فقال رجل والطيب يحلنا يا ابن عباس فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يضم خراسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا رواه أحمد والدارمي وقال النووي سناده حسن قال النووي سناده حسن وضعفه بن القطان بانقطاعه قال لأن الحسن العراني نرجع المسألة السابقة لم يسمع من ابن عباس لكن الحديث له متابعات وشواهد فالصحيح أنه صحيح أو حسن صحيح أو حسن ثم ذكر حديث طبعا قال يضمخ متضمخ ذكرناه مرة معنا مرات هو ماذا التلطخ بالطيب جيد وغيره مع الكثار منهم مع الكثار منه منه عائشة قالت كان كنت طيب رسول وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر وقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه أنت معي لاحظوا قبل أن يحرم هذا واضح تكلم عنه ويوم النحر وقبل أن يطوف بالبيت وبطيب فيه مسك قال البخاري باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضه لاحظت أن البخاري ما قال بعد رمي الجمار فقط قال بعد رمي الجمار والحلقي قبل الافاضه وللنساء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي حين احرم ولحله بعدما رمى جمره العقبه قبل ان يطوف بالبيت هذا اللفظ فيه ضعف بل المشهور هو ماذا هو اللفظ الاول ما الفرق بين اللفظين ها بعدما رمى جمره العقبه قال نس بعدما رمى جمره العقبه قبل ان يطوف بالبيت طيب حديث ابن عباس دليل على أنه قبل نقول التحلل نوعان تحلل أكبر وتحلل أصغر التحلل الاصغر الاول هو الذي يحل له كل شيء إلا إلا النساء ودواعي الوطول المباشرة وغيره وقيل إن هذا التحلل الأصغر يحصل بالرمي فقط وقيل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة يحصل بماذا بفعل اثنين من ثلاثه ما الثلاثة الرمي والحلق والطواف والسعي واضح فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل وهذا القول الثاني هو مذهب أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه واختارها الخرقي وهو مذهب الشافي أن التحلل لا يقول إلا بفعل اثنين من ثلاثة وفي رواية أخرى عن أحمد وهي مذهب كثير من التابعين ان التحلل يحصل بفعل ماذا الرمي يحصل بالرمي ودليلهم حديث الباب اذا رميتم الجمره ولذا فنقول حديث ابن عباس دل على انه يحل للمحرم برمي جمره العقبه كل محظورات الاحرام لقوله فقد حل لكم كل شيء عموم الا الوطء ودواعيه، وان لم يحلق هذا مذهب الجماهير وان لم يحلق وهي كما ذكرت هي مسألة خلافية مشهورة فذهب أحمد في اصح الروايات عنه والشافعي وإسحاق وأبو ثور والحنفية واختاره ابن قدامى رحمه الله ورجحه جمع من المعاصرين من المشايخ ومال إليه الشيخ ابن ثمين إلى أنه يحل له كل شيء إلا النساء إذا رمى ويجوز أن يغطي رأسه ويجوز أن يتطيب وأن يفعل سائر إحرام للنساء النساء وهذا قول جمع من الصحابة حقي عن عائشة وحكي عن ابن الزبير وحكي عن ابن عباس وحكي من التابعين عن القمه وسالم وطاوس والنخعي ودليلهم حديث الباب وحديث عائشة رضي الله عنها قالوا أن قبل أن يطوف بالبيت وقال مالك يحل له كل شيء إلا النساء والطيب إلا النساء والطيب وهو مروي عن عمر وابن عمر جاء في بعض الروايات في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم في بعض الروايات فقد حل كل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وقد رواه أحمد وأبو داود بسناد في ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر وهذا الثاني هو الذي جعل الأحمد في واحدة الروايتين والشافعي واختاروا أكثر المحققين من الشافعية أنهم قالوا إنما يحصل التحالي الأول بماذا بفعل بفعل ماذا اثنين من ثلاثة لأنه قال إذا رميتم إذا رميتم وماذا وحلقتم ممن من يرجح حديث أو يرجح هذا القول يقول إن حديث عائشة لم يذكر فيه الطيب وإن لم يذكر فيه ماذا الطيب وإن الحلق لم يذكر في الحلق إنما قالت عائشة طيبت رسول الله ماذا قبل أن يحرم يوم النحر وقبل أن يطوف بالبيت فاستنبط منها البخاري قوله قبل أن يطوف البيت أنه أوقع ماذا أنه أوقع الرمي ولو لم يوقع الرمي لقالت ماذا العفو اوقع الرمي والحلاق عيد الاستنباط ضبطه الإمام البخاري قال باب ماذا رحمه الله قال عندنا باب الطيب بعد رمي الجمرة والحلاق يقول البخاري رحمه الله إن قول عائشة قبل أن يطوف بالبيت لم تستثني إلا ماذا إلا الطواف بالبيت فهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب بعد الرمى وحلق بعد الرمى وحلق ولو كان لم يحلق لقالت قبل أن يحلق وماذا ويطوف قبل أن يحلق ويطوف ولذلك الحقيقة قول تبويب البخاري رحمه الله قوي والقول بأن التحلل يحصل بالرمي وبفعل أمر آخر معه قول قوي قول قوي خاصة إذا ما ذهبنا إلى أن حديث عباس فيه تعليل علل بعض العلماء بضعف وانقطاع فيه كما ذكرت لكم وإن كان الحسن العراني ثقة لكن كما قيل انه لم يسمع من ابن عباس وقد يكون الاحتياط أن يقال ماذا أن التحلل الأول لا يقع إلا بفعل اثنين من ثلاثة أن القول فيه فيه نوع من الاحتياط نعم لا لأن هذا فعل النبي وهذا فعل الآخر ليس فعلا شخص واحد واضح يعني أنت سؤالك جيد تقول هل سؤالة أسئلة الصحابة الذين سالوا النبي يوم العيد المحر وقال لهم يفعلوا لا حرج من قال منهم انني مثلا ماذا حلقت قبل ماذا قبل أن أرمي حلقت قبل أن أرمي جيد هي خمس صيغ ستأتينا اليوم ما الحق عليها جيد الحلق قبل الرمي حلقت قبل أن أرمي وذبحت قبل أن أرمي وطفت قبل أن أرمي وحلقت قبل أن أنحر وطفت قبل أن أحلق جيد تقول هل هذه تفيد في تقوية ماذا في تقوية الاكتفاء بالرمي فقط جيد حتى في الرواية عندنا ماذا اكثرها قبل الرمي بالعكس لا تدعم الموضوع بل هي ماذا تجعل الحج على القائل به أن أقول الأقوى احتياطا أن يقال أنه يحصل التحلل بفعل اثنين وهو الاقرب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة طيبه لكن لم تعين أنه قبل الحلق أم أم بعده فالأصل أن النبي فعل الأعمال الحج ماذا مرتبة فلعل له الله وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق ووزع الحلاق ثم أتى عائشة ليستعد لماذا لطواف الزيارة فطيبته وهذا فهم من الإمام البخاري رحمه الله وغيره نعم طيب الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله نعم. نعم نعم أحسنت هذه مسألة جيدة هذه مسألة جيدة ما ذكرناها أن الحلق إنما يكون بالموس وأما ما جد من الوسائل الآن فإن لم يكن بموس أو ما يشابه ليس حلقا هذا يعد تقصير، يعني رقم اثنين ثلاثة هذه تقصير، هذه واحد تقصير. إذا كان بالموس فهو حلق، ألا يبقى شيء من أصول الشعر؟ نعم. وياك. طيب باب الأخير. نعم. قال رحمه الله باب الافاضه من منى للطواف يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمينا متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر مختصر من مسلم طيب. إحباب الإفاضة من منا من من إلى الطواف يوم النحر كما قال الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس جيد الإفاضة هي الخروج مماذا من منا إلى مكة ليطوف يوم النحر يشرع يوم النحر بعد رميه وهدي وماذا ونحر هديه وحلق شعره أن يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وسمي بذلك لأنه ماذا من الآية الإفاضة ما ذكره الله عز وجل في الإفاضة وسمي بالزيارة لأن الحاج يأتي البيت فيزوره ثم يرجع ولا يقيم بمكة وإنما يرجع إلى من فسمي زيارة صفة هذا الطواف كطواف القدوم كصفة طواف القدوم إلا أنه اشترط فيه أن ينوي أنه ماذا أن ينوي طواف الافاضه طواف الزيارة طواف الركن يسميه العلماء بأسماء طواف الزيارة وطواف الافاضه وطواف الركن وطواف الحج له هذه التسميات وهناك طواف الصدر وهو طواف الوداع. طيب وهو ركن للحج لا يتم الحج إلا به بغير كما يقول ابن قدام بغير خلاف علمناه قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج بلا خلاف في بلا خلاف في ذلك بين العلماء قولي تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق وقد حاق النووي الإجماع على أنه ركن لا يصح الحج إلا به فكأن أقوى أركان الحج النية أن ينوي الحج وعرفته وماذا والطواف جيد؟ طاويه وتبقى الخلاف في ثلاث مسائل ثلاث قويه وهي السعي اي في الركنيه والمبيت بمزدلف بعض ما يقول ركن والرمي جم... رمي جمره الاقف فيها خلاف في الركنيه نعم طبعا الخلاف في ان الحلق ركن اولى هذا ضعيف ليس قويا يعني نعم في مساله طه الافاضه مسائل اولا جيد وقته قيل إن وقته مثل وقت رمي جمرة العقبة جيد مثلها فوقته عند الجماهير بعد منتصف نصف الليل من ليلة النحر والأفضل أن يفعله يوم النحر بعد الضحى هذا الأفضل فإن أخره عن يوم النحر جاز وإن أخره عن أيام منه إلى آخر أيام منه جاز إلى الثالث عشر طيب فله وقت أفضلية وقت أفضليته من ضحى يوم النحر إلى غروب الشمس وما بعده وقته جواز متى آخر وقت طواف الإفاضة؟ قيل آخره غروب شمس يوم النحر هذا قول مشهور وقيل آخر أيام النحر مع غروب شمس الثالث عشر وقيل ماذا آخره آخر ليالي بحجة وقيل لا وقت له محدود وهو الأقوى لأنه متى أتى, متى أتى به صح بغير خلاف لكن لا يحصل له التحلل تحلل النساء فإذا رمى وحلق حل له كل شيء ماذا إلا النساء فيبقى تعلق ماذا جوازي الوطء ودواعي معلق بطوافه بالبيت بطوافه بالبيت اتى بالطواف جيد لكنه وهذا دليل المالكيه الذين قالوا ان اشهر الحج تنتهي بماذا في نهاية شهر الحج فقالوا المفترض انه ينتهي بماذا بايام ماذا اي طيب يبقى مساله من اخر طواف الافاضه حتى رمى يوم الثالث عشر فسيكون طوافه بعد غروب ايام التشريق فما الفرق بين من أوقع هذا الطواف في ليلة الرابع عشر وبين من أوقعه في سبعة عشر أو عشرين أو ثلاثين أو العاشر من المحرم ما في فرق هذا مذهب الحنابلة وغيرهم قالوا أنه غير محدود لأنه معلق بالفعل لكننا أبقينا عليه التحريم وهو ماذا النساء ونقول أحواط الأحواط لا يؤخره عن غروب شمس الثالث عشر هذا الاحوط لأنها أيام المناسك هي أي... ثم ولي الطوف في شيء ماذا من التأكيد على المبادرة في الطواف. لكن قد يرخص له مثلا بعد طواف مع طواف الوداع لكن لا يؤخره كثيرا لا يؤخره كثيرا نعم طيب نقف هنا ولا نأخذ الباب الذي يلي ترى يسير ما في شيء طيب تبقى يعني مسألة مهمة قال أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بميناء جيد لاحظوا الثاني فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر وظاهره التعار حديث جابر جيد أنه صلى بمكة الظهر وحديث من عمر صلى الظهر بميناء يظهر أن الروايتين كليهما ماذا في الصحيحي ثابتة جيد رواية جابر في مسلم والأولى في المتفق عليه كيف الجمع بينهما جمع العلماء بثلاث توجيهات التوجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر صلى بمكة فرضا أدركته طافه وأدركته الظهر فصلىها فرضا ثم رجع فصل فوجد أصحابه يصلون فصلى معهم مأموما هذا جمع الجمع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ماذا صلى الظهر بمكة فرضا ثم أما أصحابه فصلى بهم ماذا نفلا من وجه الثالث في الجمع. ما يتصور. أن يصلي في مكة نفلا ثم ذكره لكنه ضعيف. صلى الظهر يقول فصلى الظهر بمن فصلى بمكة الظهر. كنت. إي بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة يعني أدركته أدركه وقت الصلاة وليس المراد أنه صلاها صلاة وإنما بإدراك ماذا الوقت وإنه إنما صلى صلى الله عليه وسلم في في ميناء وهذا فيه نظر والأولان يقال والأصح أن يقال صلى بمكة فرضا ثم رجع فصلى بأصحابه نفلا صلى الله عليه وسلم. طيب لن على الإخوان سبحانك الله. ك الله إلى إلى استغفرك توب إليك اللهم علمنا وينفعنا وفعنا بما علمتنا وزنا علم وعمله طيب باقي شيء بالسؤال أو شيء سمش حمن <تصفيق> ال... أنا ذكرت في الدرس السابق قلت ما كنت موجود ذكرنا أن الصحيح أن المكي ومن فيه حكمه جيد في مناسك الحج في عربة والمزدرفة وفي منى الصحيح أنه يقصر لأن الظاهر والله أعلم أن القصر والجمع للنسك ليس للسفر والقصد بأنه للنسك لأجل أن الذي يتأمل في مقاصد الحج يرى فيها ماذا أن المقصود فيها التخفيف للتفرغ للعبادات التي شرعت في الحج ولذلك الأقرب أنه يقال للمكي الذي حج وتلبس بالمناسك أنه ماذا يجوز له القصر ويجوز له الجمع طيب قد يسأل بعض المكيين أو حتى الجدة أو من بين جدة ومكة ليست مسافة قصر قد يقول أنني أكون في المناسك ثم أخرج نقول ما دمت في المناسك ماذا تقصر لكن خرجت خارج المشاعر والمناسك فإنك تتم ولا ولا في هذا تعارض لأنها مربوطة بعمل المناسك نعم كان الشيخ محمد بن ثيمين رحمه الله سمعته في أيام الحج يفتي كان يفتي قديما بأن أهل مكة يقصرون في ميناء ثم قال وأرى الآن أنهم لا يقصرون كان يقول هذا وروجع في هذا مرات ما الدليل على أنه هو إما أن يكون للنسك وإما أن يكون للقصر هل ما بين مكة جيد هل ما بين مكة وميناء مسافة قصر وهل ما بين مكة وعرف مسافة قصر إلا إن قلنا بأنه إنما قصر في ميناء وعرفه مزدلفه لأجل سفره الذي أنشأه من المدينة يشكل على أن القائلين بانه القصر للسفر هم القائلون بأن مدة القصر أرفع ايام من الحنابلة ها؟ حرجين. هل مكة هو سفر؟ في بعض الروايات أن بعض أمهات المؤمنين طافت ثم رجعت مسافة قصيرة ما تستحق أن تكون مسافة سفر وإلا فستكون مسافة السفر ميل فإن ما بين باب الأرقم أو باب الصفا وما بين منا أميال سيرة فاضح شيء فيصعب أن نقول سفرا إنه قلنا عرف السفر لكن منا أين وجه السفر فيها ليست سفر هذا قاله أين في, حد في فتح مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر جيد لم يقولوا في الحج هذا دليل عليك لو كان أهل مكة لا يقصرون لقال لهم ماذا لقال لهم مثل ما قال في مكة وتركوا تأخير البيان حج مع النبي من أهل مكة كثير ومن كان حول مكة جيد من بعض القرى جيد ومن كان حاضر المسجد الحرام كانوا كثور, كثور ليسوا بالقليل فلو قيل النبي جمع في, في عرفة وقصر وجمع في المزدلفة وقصر وقصر في ميناء وبقي أيام من يقصر صلى الله عليه وسلم فلو قيل أنه كان امرا معلوما فيقال منهم من لم يبلغه الأمر الأول واضح ولا يجوز عن النبي تاخير البيان عن وقت الحاجة فكان الاولى في مثل هذا الموطن الذي اجتمع فيه مئة ألف أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ذهب الشيخ السلام تيمية رحمه الله إلى أن أهل مكة يقصرون وأن القصر لأجل النسك وهذا قول حنفية وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول قوي أنه مربوط بالنسك ولذلك لما قال الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فليس ليس جمعا تقديم ولا جمع تأخير وإنما المقصود الجمع لأجل التخفيف ورفع المشقه والله أعلم أي المناسك التي هي تبدأ من الثامن نسك الحج الذي يبدأ من إحرامه إلى ماذا إلى طوافه طواف الوداع طواف أي ليس على المكة طواف وداع لا لا لا ينتهي بانتهائه من منا فإذا رمى جمرة الثاني عشر متعجلا أو رمى جمرة الكبرى الثلاث عشر متأخرا انتهت نسل. في بيته الصواب والله أعلم أنه يتم وانا قلتك متعلق بالشعائر والمناسك نعم حسن الله إليكم نعم إيه إن شاء الله السبوع القادم والذي بعده ثم نقف في رمضان ونقف في شوال إلى نحن نريد يعني ممكن سابق لعوانا كن طيب نعم نحن سنعقد في الصيفية دورتين جيد مكثفة واحدة في نهاية شوال واحدة في نهاية القادة عشان ما نربطكم جيد فتكون خميس ربع خميس جمعة أو خميس جمعة سنأخذ واحدة في نهاية شوال أو في أيام شوال سنجعل بينها وبين الثاني شهر ثم نأخذ واحدة في ذي القاعدة ثم نستانف إن شاء الله في ذي الحجة. الباب الحج إن شاء الله سندخل في البيوع قبل الحج إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سبحانه الله أحمد كشد الله